الجهة التي يكون فيها الختم أو الفص إذا كان من عقيق أو كان من أي نوع فإنه يجعله في باطن الكف يعني ليس كما تفعله النساء يكون الفص أعلى النساء يتزين بالخواتم حتى الرجل يجوز له أن يجعل فصه في الخارج يعني في ظاهر الكف في ظاهر الكف يجوز لكن الأفضل يكون إلى الباطن والله أعلم